كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم وما ألدناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين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 واصبر لحكم ربك فإنك وَسَبِّحْ وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحوا عدبار النجوم